<تصفيق> الله علي الحمد الله علي الحمد أخوة اسمي شاء الله الليلة أبو خاضم وعبات الليلة تدروكم إن شاء الله التوصل يريد لها شوية تكون قوة وغير تنحجي وياكي في الله عليكم حلمائي حلمائي ألم يأخو يزد اليوم اليوم يا أبا الفضل العباد <تصفيق> اسمعوا اسمعوا الله واضي يأخوه <تصفيق> ألم يأخو يزد اليوم الماء ايه دمازك شفت مغنوب يا فو يقول ألم. ألم يا فو يزد اليوم على ألمي على ألمي يعني هذا الألم الذي على ألم مخبوض مخبوض ياكوبي علمايا يتفل ميت يم الجود علمايا يتفل رايا الهاشمية ما وقعت رايا ها ها سامعين وقعت جاء من الجنود فاضل ما عافل الاخر ذا حتى من راس ابن يا مطاحن هذا الله يا يقولون الرواد اجى حسين يدور بالمعراج إيش هذا بالفضل العباد سلام الله عليه يدور وكأنه القرآن قاعد يدور على قرآن شاف الشيش هذا مثل القرآن قام يقبل فيه يعني من بعيده إذا يشاهد صحة في باك اليوم المعركات لا يعني وإنه اتقرر شأنك شفياً أبو فاضل العباد جاء أن يقبل فيه الإمام البسئة شكراً بشأنك على الجمع وعين ما حزرات يا أخويا وعناك وعينك وعينك وظهر انكسار بياش أقعد أقعد يا أخويا وعينك وعينك راسك يمزف وعانك وغانك جبنهط مقاجس نا ابو يا يا يكفنا ابو مقزهر يا يا ما فاتيرا المنظورين ونفرج عن كل سبيل مؤمن ومؤمنا فاتيرا المنظورين إخوتنا العزاء ليش راي عدها النار وين شكوفك يا عبا ليش راي عدها النار وين شكوفك يا عبا كانوا خيلة وحق هذا حسيني تورع ليها يا عبا ليش رايا قدها النار وينجم بأك يا عبا जाहिर पे है हातन ارجو ابو سيده وهي بس 900 بدل تغير بيه ان شاء الله حتى تجاوبني براحه لي ش راينا اريدها الناس ولك فوقك <تصفيق> يا aze aze izawre khadri gala gala aze sahri alu جن جن طلع جاي يدرق اي والرباب فاصف ترش كلها امنها عضيدك يا بوفا وين يرها امرا قضيدي <تصفيق> يا بواب الخير جاي رجعيلها جيبت الاطفالك لا بد ترى <تصفيق> هاي لا تسيب Let's like cry. juerde like, Ya tef yi imtahh zambi l'ayin Wa ngez'a hain tef yi imtahh zambi l'ayin Wa ngez'a जादी है ना से हद when ذا yeah راقص <سؤال> a ah. mere pyaara usta يلو فراويني ميما اول حجم قواب جبنته من هويم صحان جبينه قوني للذي مضيذك اقل شكو في طيبه اين قال جفوفه قال يا سواه كل شهر قبل كل رمضان تحت الحاضر sí aza be a yeh hai أحراري يا وارثة من الجراري يا باب للضغط يا كاسب للضغط من يا وارثة من سبح المعالي يا باقل في خطى الساري اجلسان على الارض عين الله اي والله يا وادي يا ما امجد عن اسمك دعي يا ما احرد يا قدس كل ليل يقدس يقدس كل ليل سامي يا مجد وبكل مجادل فرقاسينا يا سبح ولكل مداد القرطات أيها الرائد يا أصداد ويكل مداد القرطات أيها الرائد يا أصداد أقبال كنهدى الشعمات أيها ألصى فجعلت اوط واجعلت رود العسل فجعلت الجرح على صحن فجعلت الجرح على صحن وجعلت القضلا اكد عين الله يا رب ما ظالوا كان الله يا ربي في قرآن وذائك آية للإثار ستبقى غاية في قرآن وذائك آية للإثار ستبقى غاية شبك وجودك والرعاية شبك وجودك والرعاية أبقال duniya ne bola i love allah diya manga ان قد تبدات ورفقا ثقل النهر يا من قد انذنت تبدات ورفقا ثقل النهر ليواك يا من اذاب شرذ وفات يا من قد ارسل رفاق الصحراء يرتدئ يا اي نور حياتي يا حب يا من قد اجتذبت ضياءك فرفعت علم نهر الواءات يا من قد اوثنت دينب. يا من أغداحك لا ترهب أفترضى أسقى أو أسلب أفترضى أسقى أو أسلب وعلى الرمضاء الحرات أي روضاء الحرات يا ليس انك dil tar لا kinala يا la tat aqab ya la sanfi ja ha dil tar azr kinala la la tat aqab ya qabtas anta al askar ya qabtas Ya lai tanti ka ma chilka, la la tata agg, ya lai tanti ka ma chilka, la la tata يا غباة ازكى العسكر يا غباة انذر العصر لحسين انزلوا السواد ايها الرايات يا سرا يوم تجري الدنيا حسين له متوقف العين لم تجري بك اوض حذيني السهم توقف بالعين وغلى النهر بلا كفي وغلى النهر بلا هيلا <تصفيق> وغلى النهر بلا, <تصفيق> <وعلى تصفيق> بلا كفي مطروحا الله سبحانه هو ان ད� ད� ད� ད� سيهمن جودك ما وانعى الوان النساء سيهمن جودك ما حقت اذا سقى اذا رت الصخ دما حقت اذا سقى رت في دما وزرى اثوا ساكل الناس الله اكبر وا انت فيا ذو النساء خذيهم من جود كما اذا انت ترى الصف دما اذا انت الله يا ابي اين الرايه يا ابا apa jimdi ni yeah jimdi la akored Veir din rez di luca bi nedi tea bab if alielson со dihaled cu faced at قد بعثي على نهر الماء يتغيق قوض صبري يجينا بجيب مغطيق لا حاله ليك لا جيهام رديت بسجل نار الدو ظهري بسجل نار الدو ما يكسر صباح امي انا ظهري لما شويه يحسوا يا شت في وندل دمعي على الشفاه ما اقدر اتكلم ولا سهم عيني طيرنا النيم فديو يا هل يا زي امر ابو فاضل ضقد ما يعود ومخراسه على الشط روا الغامو وهناك يسجموما ايضا بالجوع وهناك يسجموما ايضا هذا الجهر يكو يمني أنهم أجري جهر من صام قلبي وجوع بياتي أنا قاعد صدره يمني أنهم أجري جهر من صاحب رايتي يا صايح صحب رايس يمننا عدا ظهر يا دينا طاشدري خيمنا هاي ولا ولي بالعمل <تصفيق> يا عذيب انا حطى جذري يامن ولا صلي على ابن العظ الحكومه اللي يجيب الشيء راح لي يجيب الشاي يا خويا الماي صبوا لنا الظهر منين عقب ظهر نحري صبوا لنا الظهر منين يقطع النخري مني صفات زي النار وصيحه هتكضر على عاد طوق الماء تسلم لكن ابن الحاده وربي هل مخيب وقد غبا خوفي يجي لي في الدرك خوفي يجي لي Best three days of this ع Pleeon يا المشرق <تصفيق> يزره تاو المغربيني ندا طينه وشونهكو امبي نور ما نخذك يا اخويا والحرايب هاي ما نخذك يا اخويا والحرايب هاي يا سدة الاسكندريه يا فيل حماي مثل العبج يا عباس شنو الراي شي صبر دينا العبج انا sabola de na sha na sabola de na sha na sabola de na sha na sabola de na sha na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف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 اللهم عجل برجينا بزماننا واجعلنا بمصاري ومن المستشهدين بين يدي يا الله إلهي ارضئ ما بزماننا عنا يا الله إلهي لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد الدنيا والآخرة يا الله أرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاقتهم يا الله إلهي نقسم غلائك بباب الحوائج إلى الله وبحق أمه أم البني اللي عندهم جاء عدة والله والله هذا قسم أقسم اللي أنا هواية مجربي عن جنون إلهي ذهبني ابي الفاض وذاتي وامي ام القدير رد كيد احدائنا في نحورهم عاجلا يا الله اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين يا الله إلهي فرج عنك جماءنا وسجيناتنا المؤمنين والمؤمنات يا الله لا زيما المنظورين منهم ألفين فرج عنهم عاجلا عاجلا عاجلا يا الله إلهي شعب مرضانا بمريض كربل زين العابدين يا الله فأسير المنظورين والمنظورات ألبسهم ثوب الطحة والعافية عاجلا يا الله من ألصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شعف مرضاهم الذديون هم يسر أمورهم يا الله لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله اذفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والبادرين بأحسن قبولك يا الله إلهي نقسم عليك بأب فضل العباس لا تردنا في هذه الساعة وفي هذا المكان المقدس إلا بقضاء حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله وإلى رواح أمواتكم شعة نير المؤمنين أرواح قدمت حسين الشهداء العلماء الفاتحة مع الصلوات رحمة الله عزيزيكم